مذبوح احضبك عجب مذبوح احضبك عجب والموده يا بحمان اسمهم وعليه ع <تصفيق> هلا بيك هلا وعليه <تصفيق> امتى ايوه ضيعنا وديعنا الحيز يمتأي وديعنا الحيز ليالي الحيز ويغيومه وليعالك اسمه هل عمي متى انشئ ويلي ما انتظر متى انشئ ويلي ما انتظر ما الكريم وياخي يذيب ثعري المي ينذيبح وياخي يذيب ثعري المي ينذيبح والشاي اللي يباعي رايح تشوفرينا يابي رايح تشوفرينا يابي اخذي القلب يوري الى الشاعر الشعر السيد عبد الخالق المحنن قلب يوري يا الله جاري الزمن يا المصطفى جاري الزمن يا المصطفى روحي المحب اييه حرموني من يزي عاريت حرموني من يزي عاريت كل شي عيت ماي مظلومي بن حامي الحيمة مظلومي بن حامي الحيمة وأمك إيضاك مظلومة وإلي عام أنا عمي وإلي عم يا الله مظلومي بن حامي الحيمة مظلومي بن حامي الحيمة أم الشاعر السيد عبد الخالق المهنئ اي وي اللي يحرق <تصفيق> رجع واللي يحرق طايع رجع كل الضيا ماير ن والله واللي يحرق بعدك يرجع واللي يحرق بعدك يرجع كل الضياع معي ناموا اهليعه وانت معجور حبيبي والي يذبح جميعنا عصارك يذبح جميعنا عصارك كل